باب إثبات الحد لله عز وجل قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد الجارودي الحافظ قال حدثنا الحسين بن أحمد بن مخارق بتستر قال حدثنا يحيى بن معاذ الغزال قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا عبد الله بن وكيع بن بزيق الروح بن القاسم قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء نعم هذا الباب قال باب إثبات الحد للعلو والجل ثم ذكر حديث أبي أن الذي صلّى قال في دعائه أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وهذا, الحديث وهذا جزء من حديث رواه الإمام مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن نبيه عن أبي رعبة رضي الله عنه وهذا جاء في دعاء الاستفتاح وذلك عن النبي فسر قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فقال في حديث الاستفتاح اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض الدينة وأغني من الفقر فالوافق اتى بالجزء بالشاهد انت الظاهر فليس فقط في شيء وانت الباطن فليس فقط في شيء قبلها اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس لك شيء وانت الظاهر فليس فقط في شيء وانت الباطن فليس لعلك شيء لو اتى المؤلف من اول فكان اولى هذا الباب قال المؤلف باب اثبات الحج لله عز وجل والحج من الكلمات المجمله التي لم ترد في الكتاب والسنه نفيا واثباتا ومقصود من الحد كما ذكر العلماء وكما ذكر المحقق هو أن الله تعالى بائن من خلقه منفصل عنهم ومقصود المؤلفة الرد على الجهمية والاتحاديه القائمة بوحده الوجود الرد على جميعا الذين يقول ان الرب مختلط من مخلوقات المتزجون بها تعالى الله فالمؤلف قال الله تعالى له حد يعني مفصل عن المخلوقات بائن من خلقه ليس مختلطا بهم وكلمة الحد يعني مجملة كلمة الحد مجملة لا تطلق على الله نفيا ولا إثباتا فمن أرادها أطلقها نفيا ولا فلا بد من الاستصال فمن قال إن لله حد واراد بذلك أن الله منفصل عن المخلوقات بائن منها فهلها وكذلك أيضا يقال لله حد يعني لله حد, حد يعلمه ويقول بعض العلماء ليس لله حد ومقصود بذلك ذلك أنه ليس لله حد يعني هو العباد. لا ليس لا يحدني على مهله وقول وقوله الحد يعني أن الله تعالى له حد يعني بائن من المخلوقات مفصل عليها مفصل عليها, عليها سوختي طبيا. كما قال عبد الله المبارك نعرف ربنا عز وجل فوق س فوق سبعة فوق سماوات على العرض بائن من خلقه بحد ولا نقول كما قالت الجهبية ها هنا واشار إلى الأرض. فمن أثرت الحد كعبد الله المبارك أراد خرده بذلك. أن الله تعالى له حد يعني أنه منفصل على المخلقات بائن منها ليس مختلط بها له حد منفصل وما قال من العلم ليس لله حد مقصوده أنه ليس لله حد يعرفه العباد لكن له حد يعلمه هو سبحانه وتعالى فهم الكلمة مجملة مثل لفظ الجهه لفظ الجسم والعرض والحيز والحد والأبعاب والأغراب كل هذه الكلمات لم ترد في كتاب ولا في السنة فلا تطلق لا ولا إثباتا فما نطلقها نفيا أو إثباتا يستفصل فإن أراضي حقا قبل وين اراد الباطل غد فإن قال شخص الله جسم نقول ما مرد في كل جسم ما مرد في كتاب ولا السنة قال أنا أراضي أن الله متسلم بالسلع نقول صح هذا صح المعنى صحي لكن اللفظ ما مرد عبر بالعباره بألفاظ النصوص لأن ألفاظ النصوص بريئة وسليمة من احتمال المعاني الباطلة وإذا قال ليس لله جسم وقال إن الله ليس ليس له جسم أو الله ليس بجسم ما مرادك؟ قال مرادي أن الله تعالى ليس متصل بالصفات هذا باطل هل معناته ضاطرة؟ قال آخر ليس لله جسم يعني ان الله ليس الله بجسم يعني ليس الله مشابه للمخلوقات نقول هذا لكن لفظ ما ورد وهكذا بعضهم يقول الله ليس له عرض يريد بالعرض صفات يقول ما مرضك بالعرض قال الله ان لفظ باطل وهكذا وكذلك الحد بعضهم قل لله حد يقول ما مرضك بالحد قال مراديا ان الله مفص على المخلوقات وانه ليس مختلطا بها نقول هذا حق وان اراد ان لله حد يعلمه العباد وليس بالصحيح وما قال العلماء ليس لله حد يعني ليس لله حد يعلمه العباد ولكن هو يعلم سبحانه ومن ذلك غمام إصلاعيل محمد بن تكلم قال تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارات مختلفة ومحصول تلك العبارات أن حد كل شيء موضع بينونته من غيره حد الشيء فوره مفصلا عن غيره مثل الحد هذا الماصة فوره مفصلة عن الماصة الأخرى هذا الحد وإن كان إن كان غرضه قائل يقول ليس إلا حد أي لا لا يحيط علم الخلائق بالله فهو بصير ليس إلا حد يعني العباد لا يعلمون ولا يحيطون بالعلم وإن كان غرضه بذلك لا يحيط علم الله بنفسه فهو ظالم هذا كلام الإمام إسماعيل محمد بن فضل يقول ان حد كل شيء موضع بينه ينوره كان غرضه القائل ليس إلا حد انه أنه لا يحيط علم الخلائق به فهو بصير وإن كان غرضه بذلك لا يحيط علم الله بنفسه والغالب وقد أورد الدشري أيضا في كتابه إثبات الحد لله في كتابه إثبات الحد لله نقول عن السلف تبين مرادهم من هذه العبارة فقال ومذهب علماء السلف أن الله هو الأول القديم وله حد لا يعلم غيره ولكن ليس لأحد أن يتوهم الحد غاية في نفسه ولكن عليهم أن يؤمنوا بذلك ويكفلوا علم, علم ذلك إلى الله تعالى قال آه السنة إن الله بكماله فوق عرشه يعلم ويسمع من فوق العرش، لا يخفى عليهم من خلق خافه، ولا يحجبهم عنه شيء. علمه بهم فوق العرش محيط، وبصره فيهم يأثر. قال الله تعالى: وسع ربي كل شيء علمه إن الله محيط. وقال تعالى: الرحمن على العرش السراء. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: إلهي الصالح الكلم الطيب. وقال تعالى: إني متوافق وأرفعك إلي. وقال تعالى: تعوج الملائكة والروح إلي. وقال تعالى: يخون ربهم من فوقهم. ثم ذكر الحديث هذا المعنى ونقول عن العلمة إلى أن ذكر الهروي وأورد عنه هذا الحديث ذاكر الباب الذي اورده الهروي تحته اثبات الحد لله عز وجل وبهذا يتبين أن مقصود المؤلف يقول باب اثبات الحد لله مقصوده أن الله تعالى مفصل عن المخلوقات وبائن منها ليس حالا فيها لأجل مقصوده الرد على الجهميه الذي يقولون إن الله مختلط بالمخلوقات وانه في كل مكان. قال الله لا حد الله فوق العرش لو حد واستدل بالحديث وانت الظاهر فليس فوقه شيء وانت الباطن فليس فوقه شيء اذا كان هو الظاهر ليس فوقه شيء اذا مفصل من المخلوقات ليس فوق اشهر المخلوقات انتهت المخلوقات شق وعرش الرحمن انتهت المخلوقات والله فوق العرش بعد ان تنتهي المخلوقات فليس مختلطا من سبحانه وتعالى فله حد مفصل وكما سبق ان الحد اثبات الحد او ذكر الحد نفيا واثباتا لم يرد في الكتاب ولا في السنة فمن أطلقه نفياً واثباتا فيستفصل إذا أرد حقاً قبل وإذا أرد باطل الرد وكذلك يصل الجسم والعرب والحيز والأبعاظ والأغراض ومراد المؤلف بهذا فأبو إثبات الحد يعني الله بائن عن المخلوقات ومفصل عنها لسحلم بها نعم باب إثبات الجهات بالله عز وجل قال حدثنا علي بن ابي طالب قال أخبرنا الرفاء قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن الزبير. قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن دينار قال أخبرني عمر بن أوس أنه سمع عبد الله أنه سمي عبد الله من أمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقصطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين نعم هذا باب السالس عشر من باب الرسالة قال مؤلف باب ويثبات الجهات لله عز وجل لو قال باب ويثبات الجهات يعني وأن الله في العلو أيضا لفت جهة من الفاضل التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة مثل إثبات الحد وهي محتملة الحق محتمل للباطل فمن أطلقها نفسا او اثباتا فإنه استصل فإن أراد حقاً قبل وان اراد الباطل رد. فالجهة يراد بها أمر وجودي ويراد بها أمر عجبي فإذا قال شخص إن الله في جهة نقول ما مراد كل جهة هل مرادك أمر وجودي أو أمر عجبي؟ قالوا كان مراده عبر الوجودي يعني العرش هذا عمرو وجودي او او السماء السابعه وان الله في جهه يعني داخل العرش او داخل السماوات وان الله تحيط به المخلوقات وتحصره وتحيط به في الظرف المظروف كما نحن الان نحيط به المستيل من جميع الجهات الاربعه نحن في جهه هذا باطل نقول هذا باطل اما اذا أراد في الجهات الجهات العدميه قال الله في جهة тяжيهة عدمية وهي ما فوق العرس والماعنى أن المخلوقeon انتهت وانتهت الجهات وانتهت المخلوقات والله في جهة فايعني فوق العرس فبدأ انتهت المخلوقات هذا حق وكذلك إذا قال الله ليس في جهة نقول ما مردك في الجهة هل ترى ليس في جهة عدمية هذا باطل الله في جهة عدمية وهي ما فوق المخلوقات ما فوق العرس وإن أرد الله ليس في جهة وجودية هذا حق الله في جهه وجوديه ليس في شيء من المخلوقات فهو مفصل المخلوقات لا, تخل... لا، ليس مختلطا المخلوقات فاذا قال الله في جهه وقال ليس في جهه يستفصل فان اراد انه في جهه وجوديه وان الله داخله في شيء من المخلوقات فهذا باطل وان اراد ان الله في جهة عدمية وان الله فوق المخلوقات بعد ان تنتهي المخلوقات التي سقو عرش الرحمن والله فوق العرش انتهي المخلوقات ما فوق العرش شيء من المخلوقات والله فوق العرش ولهذا المؤلف قال باب إثبات الجهات الله عز وجل مقصوده هنا المؤلف أن الله في جهة العلوم بعد أن فتح المخلوقات والجهة العزمية ذكر المحقق مثل ما ذكرتهم قال أما نفه الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدون ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق فاذا أريد بالجهة امر وجودي غير الله تعالى كان مخلوقا إذا أرد جهة أمر وجودي العرش أو أو السماء السابعة أو الكون كان مخلوقا والله ليس في شيء من المخلوقات والله تعالى لا شيء ولا يحط شيء من المخلوقات تعلى الله عز وجل وينولد بالجهة أمر عدمي وهو فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده فإذا قيل إنه في جهة بهذا الإعتبار فهو صحيح إذا قيل إنه في جهة ولد جهة عادمية بعد أن سنتهى المخلوقات هذا صحيح صحيح ومعناها أنه فوق العالم حيث سنتهى المخلوقات فهو فوق الجبير عالٍ ونفاسوا افضل الجهة الذين يريدون بذلك دفئ العلو فاول الذين يريدون ان الله في العلو يقول الله ليس في جهه مقصدهم ان الله ليس في العلو وليس فوق العرش من ادلتهم ان الجهات كلها مخلوقه يقول الجهات كلها كل مخلوقه وانه كان قبل الجهات وأن من قال انه في جهه يلزمه القول بقدم شيء من العالم او انه كان مستغني عن الجهات ثم صار فيها وهذه الالفاظ نحوها قال انما تدل على انه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي الجهه او لا سمي جهه الله ليس في شيء من المخلوقات منفصل عن المخلوقات بائن عنها سواء سمي الجهه او لا سمي جهه العالم سقف وعرش الرحمن هذا سق سقف المخلوقات كلها انتهى والله فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات قال والله فلا شك ان الجهات لا, يتعل... لا نهايه لها وما لا يوجد في... فيها لا نهايه له فليس الموجود ونقل شرح عن الطحاوي الطحاوي في حقيقة قال قال عن الله لا تحويه الجث الجهات الست كسائر المبتدعات الجهات الست ما هي أمام خلف يمين شمال فوق تحت هذه الجهات الست الطحاوي يقول ان الله لا تحويه الجهات الست كسائر المخلوقات كسائر المبتدعات عن المخلوقات هو الطحاوي انتقد عليه هذا وابو العز رأي العز شرع الطحاوية انتقل في هذا وقال قال إن, إن مراده مراد الطحاوي بأن لا يحيط أنه لا يحيط بشيء من المخلوقات وليس المراد في العلوم واللي قال مراده أنه لا يحيط بشيء من المخلوقات بل هو محيط بكل شيء وفوقه قال هذا المعنى هو الذي أراده الشيخ الطحاوي الحين والله قال لأنه إذا جمعنا بين كلامه السابق واللاحق يفيد هذا المعنى لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه فإذا جمع بين كلاميه وهو قول لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء ثم ذكر المحقق بناب العز شرح طحاوية وقال الشيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل عبد الرحمن الصابوني وإن سنعت بأستاذ أبو همش بعد روايه حجه يقول يقصي ابو حنيفه فقال ينزل بلا كيف وانما توقف من توقف في ذلك ضعف علمه بمعان الكتاب والسنه واقوال السلف ولذلك ينكر بعضهم ان يكون فوق العرش ويقول لا مباين ولا محايد لا داخل العالم ولا خارجه فيصفونه بصفات العدم والمتل ولا يصفونه بما وصف نفسه من العلو والاستواء العرش ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون والجأحدون علوا كبيرا مقصود المؤلف هنا في قول الباب اثبات الجهات لله لو قال بعض في هذه مقصوده مقصود إثباته. إثبات العلوم وأن الله فوق العرش ومقصود الرد على الذين أنكروا علو الله على خلقه وأنه فوق المخلوقات استدل بالحديث هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يده يمين وهذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه طريقه سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار قال اخبرنا عمرو بن عوس عن عبد الله بن عمرو هذا الحديث فرد به الامام مسلم كما ذكر المحقق وقال ابن وبيحاته في العلسه الى ابي عن حديث رواه ابن عن معمر عن الزهد عن السيد المسيب عن عبد الله بن عمر قال المقصطون لله في الدنيا يوم القيامه على منابر من نور بين يدي الرحمن بما اقسطوا في الدنيا فقيل لأبي ابي اليس يرفع هذا الحديث قال نعم وصحيح موقوف هذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم يقول ان المقسطين على منابر من نور المقسطين العادلين إنه مقشط على ما بلا من نور عن يمين الرحمن وكثل يد يمين جاء في الله صراحه تفسيره الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وما ولوا المقسط هو العادل ما أخذ من اقسط الرباهي اقسط يقسط فهو مقسط يعني عدل فهو يعدل فهو عادل أما قسط من قسط قشط بمعنى جار وظلم قال الله تعالى وَأَمَّا فكانوا لجهنم لِجَهَنَّمَ حَطْرًا القاشطون الجائرون الظ من الرباعي بمعنى عادل، وقصط ابن الثمهي بمعنى جار والخلو ما بينه إلا الحمزه، أقسط عجل مقسط عادل قسط جار والخلو قاصط جائر الظالم إن المقسطين العادلين الذين يعدلون لهم هذا الفضل العظيم على منابر من نور عن يمين الرحمن المقسطين من هم المقسطين من هم المقسطون العادلون فسرهم الأنفا الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وما ولوا يعدل في حكمه يعدل في حكم لا حكم بين الناس لكذا قاضيا ويعدل في أهله وما وله هؤلاء فضلهم عظيم العادلون أين يكونون يوم القيامه على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين في اثبات يدي الله عز وجل وأن الله يدي كريبتين وأنه وأنهما وإن وأن كل منهما يمين كل يديه يمين كل يديه يمين سبحانه وتعالى وهل له يمين والشمال جاء إثبات الشمال في رواية في صحيح مسلم شماله فأخذ به وظل علم الله يمين والشمال هل هو يمين والشمال ولكن كل يديه يمين معناه يمين في الفضل والشرف والشرف والبركة وعدل الضعف بخلاف المخلوق فان يده الشمال اضعف من يده اليمين وكتا وقال اخرون لا تسمى الشمال كلا كلاهما يمين وطعنوا في الروايه قال انفرد بها بعض الرواة عن اقرا عنهم وعن شيخه فلهذا طعنوا فيها الحديث في اثبات في اثبات اسم الرحمن الله عز وجل وانه من اصلاهم الخاصه واثبات صفه الرحمه واثبات اليدين لله لكن ما مناسب هذا الحديث يقول إثبات الديها الجهات لإثبات الديها الله عزوجل الحديث فيه دليل على أن على أن الله تعالى مفصل المخلوقات وأنه وأن المقصطون على منابر منور عليهم من يمين الرحمن والذي له يمين مفصل المخلوقات الخلاف المختلط المختلف له يمين ولا الشمال فهذا الحديث يثبت أن الله تعالى مفصل المخلوقات وأنه تعالى فوق العرش وجاء في حديث ان الله تعالى وان كان فيه ضعف ينصب كرسيه يوم القيامة ويدعى الصديقون والشهداء ويضعونهم كراسي وياتي ادناهم على منابر من نور فيتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى ففي اثبات العلو وان الله فوق المخلوقات منفصل عنها بائن عنها وان له سبحانه وأنه في جهه العلو فوق المخلوقات